الوحدة الأولى أحب وطني الدرس الأول الدخول إلى الأناضول واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك تأسيس السلام السلاجقة العثمانيون الأتراك أهد ألب أرسلان Mağarakatü Melazgirt